صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أهلهم نسوا الله فنسياهم إن المنافيين هم الفاسقون وعد الله بالمنافقين والمناسقات والخسران ودهن خالدين فيها هي حسبهم ولا ك الذين من قبلكم كانوا شدّم قوّتهم وأثّروا أموالهم وأموالهم فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وحطّم ك الذين خرجوا ذِكْرُ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيعون الله ورسوله أولا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنها خالدين فيها خالدين فيها ومسات قييبة في جنات عدن ولضوان من الله أكبر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 يَخْنُفُونَ بِاللَّهِ مَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ قَالُوا قردوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَلْقَوْهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن نَّغْمَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ يَتوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَٰ أَنَّاتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُ نفاقا في قدوبهم إلى يوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يحذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاهم الذين يلبسون الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فاسقون منهم فاسقون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلنه أغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسحين